ق د قامت ا ل ص ل ا ة الله أ ك ب ر الله أ ك ب ر لا إ ل ه إ ل ا الله ا سوء ت أ ق ي م الصفوف ا كما اعتدلوا الله أ ك ب ر الله اكبر 最大 الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين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 ومن شر حاسد إ ذ ا حسده الله أ ك ب ر 「あなたは私の ح م د りてくれたんだ」<音楽> 「あなたの名アは誰だ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 صراط الذين أ ن ع م ت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آ م ي ن قل أ ع و ذ برب الناس n え a ら」